غَثَيْمًا مُرَّضًا تَأْذِي عَيْنِي وَالضَّوْءُ فِيهِ فرض الله لكم تألة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الخكيم il the <تصفيق> وإذًا سننفي أولباب بين ذي حثا الله ما يتمون فلما نبأت به وأظهرت فلما نبأ هذه قالت ما شاء الله هذه قال من باء ذا قالنا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 فأت به وأرعره الله عليه عرف بعضا وأعرضا دعا به قالت من أنبأك İl-an-layı va qu عمل وإن ən Allah <laughs> jiddan Rabbina qala Allah Bye-bye. Hələdiyiniz üçün təşəkkürlər. وَالْمُنَافِقِينَ وَغِلَّيَهُمْ اللَّهُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ يَا رَبَّ اللَّهِ الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح وامرأة نوط كانت تحت əbədəyini min əvədina salihayini bəqonətəhüma. Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Allah Allah. Və ya maye na